قال علمتيني احب كل الناس بين ايديكي ربتيني ع الاخلاص واجري على يسوع وافضل اناديله وافضل اصليني رب تيني عالإخلاص واجري على, على سوا واخضل أنا دينه واخضل من قلبي وبأحسان رب يخليك لي يا سوى يحميكي وأعشلك كل سنين ik ene, ene, ene, ik ene, Ik ben moeders in mijn hart, en ik ben een kind in وحنانك ببانو في عينيكي ومهما يا امي ستك في الغربة بلاقيكي بصوتك الحنين وتيجي بقلبك ده وحشني لحبنك ده حبنك ده بيكي بيبانو في عنيكي ومهما يا امي سبت في الغربه بلاقيكي بصوتك الحنين وطيبه قلبك ده بيوحشني حضنك ده حضنك ده بيكي ربي يخليكي ليكي ik EN nog Ik heb nog een paar keer Ik heb nog Leer